إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة في السماء أنوار تدون يوم يسلم ألف يوم مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروصة نجوم في سماء المحروصة تتلقلق مع عز إسماعيل مستمعين الكرام اهلا لكم مع نجم جديد في سماء المحروصة هذه استهر من موليد الأول من شهر نوفمبر عام تسع وخمسين بحي شبرا في محافظة القاهرة وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام تمانية بدأ مشواره الفني منذ الصغر، حيث اشترك في العديد من برامج الأطفال والمسلسلات الإيداعية والتلفزيونية وفي المسرح قدم مجموعة من المسرحيات نذكر منها مين ضحك على مين؟ وسك على بناتك نجمو هذه السهره تقلق على الشاشه الفضية في مجموعة من أهم أفلام السينما المصرية والعالمية منها أفواه وارانب وللت الأبد على فاطمه قبل أن يصبح بطلا لأشهر أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شهين من خلال أفلام ليه حدوته مصرية وداعا بونابرت واليوم السادس بعدها توالت أعماله السينمائية مثل اللعب مع الشياطين وشباب على كف عفريت الذي كتبه وأخرجه نجم هذه الصهرة تغيب عن الساحه الفنيه لسنوات إلى أن شهدت الشاشه الصغيرة على عودته بعد طول غياب من خلال مجموعة من المسلسلات الدراميه، منها المرفع، فرق توقيت، وزواج بالإكرار مستمعين الكرام، نجم هذه الصهرة هو المخرج والفنان القدير محسن محي الدين الفنان القدير الأستاذ محسن محي الدين برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير وأنت بالصحة والسلامة حضرتك أو جيلك تحديدا من الأجيال اللي اتعاملت مع نجوم الجيل الذهبي من كبار النجوم والحياة بعد غياب أكثر من عشرين عاما على الظهور لا أقول اعتزال ولكن أقول من الظهور الذي اعتدنا من خلاله على رؤية هذا الفنان الكبير والقدير محسن محيط يعني. اولا الحمد لله على سلامت حضرتك وسعداء بظهورك مرة أخرى على الشاشات وعبر الميكروفون الله يخليك تشكري كسي جدا على زوئك وعلى المقدمة التي دي أين كنت خلال هذه السنوات خاصة ونحن ونعلم بأن قرار الاعتزال لم يتخذ ولكن كان هناك وجود فعلي وحقيقي للفنان محسن محيطين أنا ما بعدتش عن الميديا زي ما الناس متصورة يعني هو كان آخر حاجة عملتها كان فيلم إنتاجي وإخراجي اسمه شباب على كفة أفريت بعد كده قامت حرب الخليج لما قامت حرب الخليج السنة وقفت عشر سنين الشباب بتاعنا كان بيبتدي يستلم ده كله وقف ما اشتغلش. وكان الفيلم اللي أنا عملته شباب على كافة عفريت كنت أنا أنتكته ووزعته فكان ضد النظام اللي كانوا ماشيين بين موزعين بياخدوا منك الفيلم وانتي تاخدي الفتافيت وهو ياخد باية الترطة كلها لكن أنا لما أنتكته ووزعته فكانوا حاولوا إن هم يضربوني في الداخل علشان خاطر لا تكرر هذه التجربوني بالضبط مش أنا بس أي حد يفكر أنه يعمل كذا فحاولوا يحطوني في وقت أوتوف سيزون يعني كنا في ساعتها في كاس أفريقيا زي الأيام اللي احنا فيها ديت ودخلين كاس العالم ورمضان داخل بعد ستة أسابيع وامتحانات أخر السنة يعني ايه حاجات كده لما تحسبيها بالورقة والقلم تقولي الفيلم اللي ما حينزل مش, مش حينجح خالص وحطوني في سنة مغالية كان أياميها التذكرة باتنين جنيه في كل سنة برة لكن حطوني في سنة مغالية بخمسة جنيه فطبعا الناس حتروح ازاي بخمسة جنيه يعني حاجة غريبة يعني فانا بصراحه عملت استخاره انزل ولا منزلش والكلام ده كان في شهر اثنين او شهر اثنين ورمضان داخل بعد ستة اسابيع ومش عارف اعمل ايه انزل أنا بالورقة والألم بيقول أن أنا حفشل مش مش هيحصل أن أنا هيقوم لي أقومة تاني يعني لكن في نفس الوقت ما قدرش أتأخر على أنا دعت لهم في الخليج الفيلم وقصوصهم عادوني سنة عبما ينزلوني هنا ما لازم أروح لهم في الداخل وضع أه وضع صعب فلما عمت استخرى ربنا سبحانه وتعالى برد قلبي على المعاد ونزلت وكان سبحان الله كل الظروف اللي كانت ضدي بقت صالحي يعني السينما عشان كانت بسم بخمسة جنيه وبرة باثنين جنيه فكأني أعدت في الست أسابيع للفترة اللي هي الثاني رمضان كأني أعدت بالزبط 18 أسبوع في أي سنمة تانية وعاست أنت كله الشيء بعدين قلت بها النفسي يا سلام لو الشيلم ده كان نزل في الصيف كانت حيعمل حاجة كويسة قوي. قامت حرب الخليج فقلت يا <تصفيق> <تصفيق> لا فما أصدش أصد أن إيه سبحان الله كان فعلا المعدة هو أحسن معاد لأن اللي كانوا بيحاولوا أن هم يفشروني هم بقى مش بقى فيلم واحد ده كل واحد عنده أربع ثلاث يعني خمس أفلام فطبعا إيه لما قامت حرب الخليج هم كلهم وقعوا فتغيروا حتى كمان وبقى في موزعين وقعوا <تصفيق> جنب بعد كده يعني فسأعدت بقى أفكر وثلاث النجاح مش أنا عشان أنا زكي ولا أبتعد أنا دا فضل من الله سبحانه وتعالى إن الواحد لما حتى استخره وهو مش بنفهم مظبوط يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تخليش عنه فما بالك بقى لما تصححي مصاريك فبتا أقرأ واروح حق وبقت المسألة بالنسبة لهم إن أنا اعتزلت يعني لكن أنا كنت بقى بتفهم إن أي موهبة ربنا لك مش ليكي احنا كنا من الأول متصورين إن موهبة ليكي لا هي مش ليكي هي له يعني قل إن صلواتي ونسوكي ومحياة محياة دي فيها موهبتي أو مماتي كمان مماتي يعني الموت بتاعي كمان لله رب العالمين لله يعني انت نفسك كلك لله سبحانه وتعالى فلازم تفهمي أن الموهبة اللي ربنا لك مش لك علشان انت تستخدميها في أنك تدوري بها الناس لأنك لا لازم تفيدي بها الناس هذه الموهبة اللي حضرتك ذكرتها وتحدثت عنها الآن الحياة في تشوق إلى معرفة متى بدأت ومتى بدأ اكتشافها بداخل محسن موحيدين منذ بدايته خاصة ان حضرتك ذكرت بأن التلفزيون هو بيتي ومنذ الصغر ومنذ الطفولة <تصفيق> والإذاعة تحديدا يعني وحضرتك بتسترجع في كل ركن من أركان الإذاعة الآن كيف بدأت هذه الموهبة وملامح هذه الموهبة التي اهتديت لها فيما بعد وصرت على ضربها أنا وأنا صغير وأنا طفل كنت بتفرج على أفلام وروح أكسر لهم الصغير واتنطط <تصفيق> وبش بخ بخ وحاجات كده وتنطط واكسر الملة فليه <تصفيق> أخ تخرج رحمة الله عليه أخي الكبير. علي. تخرج من في المصرحية وتعين هنا مهندس ديكور في التليفزيون كان اسمه إبراهيم وحدين وبدأ يشتغل في برامج الأطفال كان الأول سنة سبعة وستين بدأ يعمل حاجة أوبريت فخذني معاه كده في الأوبريت كانت أوبريت لمدام سعاد محمد سنة سبعة وستين وبعد كده بدأت سنة سبعين في التلفزيون في برنامج اسمه يلا غني كان المخرجة بتاعته مدام أنا عمل كانت مقدمة البرنامج مدام رتيب الحفني يعني أنا كان في الأطفال في ممدوح عبد العليم في رحمة الله عليه كان في عبد الله محمود في رحمة الله عليه أحمد سلام أنا ليلى علوي يعني كل المجموعة دي كانت مدام أنا عملت هي اللي بتدربنا تمثيل ورقص و هي صاحبة الفضل في كل الموجودين دلوقتي حسب زائد طبعاً قبل فضيلة قبل فضيلة طبعاً, <تصفيق> طبعاً. ربنا ديها الصحة <تصفيق> يا رب دي أستاذتنا طبعاً في الإزاعة وهي اللي كنا بنعمل حاجات معها كتير كنا بنعمل برنامج أسبوعي كل يوم جمعة كانت بتستضيف أحد المثقفين أصحاب الفكر زي أستاذ مثلاً نجيب بحفوظ أستاذ يوسف إدريس كما ده انتقيته في هاليستان مبكرة بهؤلاء العمالي بالضبط كنا بنعمل حوار معهم كل يوم جمعة وكان نعمل... الأجيال الاجيال بالظبط كده وكنا بنسألهم اسئله وكنا بنعمل تمثيليات مع ابله فضيله في الحواديت اللي هي كانت بتعملها انا كنت بعمل برنامج يومي كده زي كلمتين وبس بس الاطفال اسمه يوميات حماده وكنت برضو بعمل حاجه اسمها عمار الفشار يعني شو وانا بترقص <تصفح> ازاي كنت بعمل حاجات يعني انت اللي بتقود كمان افكار البرامج يعني انت اللي بتقدمها اه عمار الفشار ده كان بيحكي عن نفسه ايه كازاي بيفصل على الاولاد بيعمل ايه هو جبان جدا لكن مرة بيلوم حاجة على انه قوي وانه معافش ايه وبعدين يحصل له حاجة فيبان انه هو فشار كده يعني يعني حملت حاجات كتيرة جدا جدا طبعا غير المسلسلات الازاعية اللي عملتها هنا في الازاعة طبعا غير ان انا اتعاملت مع سيد سامير عبد العظيم في الازاعة مسلسلات زي افوة وارانب ليلة الارض على فاطمة آه طبعاً. يعني كنت بها سينمائيا وإذاعيا, وإذاعياً آه. وهو من لما عملنا إذاع ونجح في الإذاع أفواه ورانب عملناه بعد كده سنة ما وترشحت أنا في السنة بناءنا على الإذاع لأنا نتأجت الضغط <تصفيق> اللي عملتها وكنت قايم بنفس دوري برضو في نفس المسلسل <تصفيق> انت شرجع درجة شارعاني انت شرجع يا ودي هل لسه ماشي ورايا امشي ماشي يا لهوي اهلي انت مسكو ده حدلو المسك انت جنت يا ودي انت جنت في عقلك مش فاكرين راجل ولا ايه يا ودي ارجع واسبني في حالي ارتيبوني اعطار مش عاد في تلفز خاصيكم مش حسيبي يا وراري يا وراري اعمل فيك ايه أعتقد ان الصعود التدريجي لحضرتك كان منطقيا لهذه البداية لحضرتك ذكرتها خاصة انه عندما نجحت في الاذاعه وهي أصعب الأداء تمثيلي على الاطلاق طلت سينمائيا وإن كان قد يختلف الترشيح ولكن يعني كان هناك يقين بأن من نجح هناك سينجح هنا كبرت معانا المسألة والواحد طلع السلم من غير ما يحس المطالع آه إنه ما فيش فرق ما بين الدور الأولاني والدور البدروم يعني <تصفيق> اسمح لي يعني أحاول أعود مع بدايات السلم اللي حضرتك ذكرته حالياً وأستاذ محسن وتوقف عند جلال في ليلة الأفض على فاطمة العمل السينمائي الشهير لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان القدير راحل شكري سرحان والفنان الراحل أيضا صلاح قبيل وهو آخر فيلم يجمع بين الفنانة فاتن حمامة والمخرج الكبير الراحل هنري بركات وبالفعل من أجمل وأكثر الأعمال الاستنمائية الهادفة والثارية في تناولها وأعتقد أن تحولها الأكثر من شكل سواء كان سينمائي أو إذاعي أيضا يعني حال وحال أفوه وأرانب أعتقد إنه أكبر دليل وتأكيد على براعة الكتابة من الكاتب الكبير الأستاذ سكينا فؤاد. دقائق حضرتك عن الترشح لهذا الدور ووقوف حضرتك وأنت ما زلت أيضا في البدايات بأن تطلب للمرة الثانية للوقوف أمام هذه السيد. طبعا كنت مميز في أفواه رانب شوية يعني بالنسبة للأولاد. يعني دوري كان زياده شوي دول خلى يعني اترشح لاسكندريلي مع الاستاذ يوسف شاهين وبعد اسكندريلي طبعا حصل شيء كويس وخصوصا عالميا يعني أعمل اعمل افلام وبعدين اترشحت لانت ابدا فاطمه يعني ليله الافضل لفاطمه مع... كان بعد التقاء حضرتك بيوسف شاهين آه, آه آه بعد اسكندريلي وحدوث مصريه وسك على بناتك كانت يعني, آه يعني كان بالضبط كده فكان ترشيحي مدام سكينه فؤاد مم. ربنا يديه السحه يا رب العافيه طبعا كاتبه عظيمه وحتى هي كتبت مقاله بعد ما في المتارات يا ريت كان محسن اللي عمل الانتداد الشخصيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا فهو طبعا كان فيلم جميل أستاذ طبعا هنريك بركاته غير طبعا مدام فات الحمام رحمة الله عليها الناس دي كلهم عظام الواحد دي يترحم يعني أدب الله عليك الصحة <تصفيق> <والعرفية تصفيق> والعافية الله يكريم فطبعا كان فيلم جميل وكان عمل سوكسي كويس برضو يميها كان دور كده فيه شغل على الرائع جدا جدا يعني يوبال راسي والقدرة على الكدب بهدوء تام آه. وسرية تامة وبرضه بيعمل اللي هو عاوز ولكن قدرت تتعامل بكل هذا العنف مع سيدة الشرشة العربية اه اه الناس ديما بيقولك بيدوبوا اي رهبة او اي خوف او اي بتاع الشغل شغل ما فهاش مسألة لا أحسب عليا أنا ما عرفش إيه لا لا لا ما فيش كلام ده خالص ضرب ضرب وال والزقة زقة والعنف طبيعي, طبيعي, طبيعي ما بقاش فيه خوف ولا ما المتفرج مش هيصدق حتى يعني فوجئنا بأنها كانت قبي ليلة الأبد على فاطمة ألا وهي اسكندرية ليه اسكندريه ليه للمخرج الكبير راحل يوسف شهين هذا المخرج العالمي وهي أيضا من كتابته وكان مشاركه في الكتابة الكبيرة راحل أيضا محسن زايد ويمكن بيتميز بأنه هذا الفيلم مش أنه فقط قام برواية قصة حياة أو أسيرة ذاتية للمخرج الكبير الراحل يوسف شهين ولكن كان يروي أيضا الحياة في الاسكندريه ان تقوم بتكسيد شخصية يوسف شهين نفسه ومن خلال الفيلم الأول في سلسلة أفلام شهين التي تتناول سرته الذاتية قبل طبعا حدوطها مصرية واسكندرية كمان وكمان واسكندرية نيويورك فهي جراه تحسب لحضرتك خاصة انه الشخصية التي تجسدها شخصية حية ما زالت على قيد الحياة ده هي ترصد بمرأة ومسمع منها نفسها قد يتعاطف وقد يرضى وقد يرفض ويعترض من أين اقتبست شخصية الراحل الكبير يوسف شهين وكيف درست هذه الشخصية خاصة أننا كما ذكرنا كانت البداية عن والله دي مش شطرتي <تصفيق> <ولا> <تصفيق> مش زل ما انت بتقول يعني لا هي طبعا شطرتي يوسف شهين يوسف شهين كتب السيناريو قال له انا عايز شباب كده في سن مراحقة وبتاع فانا كنت شغال في مع مدام رجاء حسين رب الهدية الصحة وزوجها استاذ صيف عبد الرحمن ده بيشتغل مع الاستاذ يوسف شهين من يعمل افلام معه قبل كده وبدأ يتعامل معه على طول فاااااااااااااااااااااااااااااااا السفية عبد الرحمن والمحمود الخولي رحمة الله عليه الاثنين رشحوني ليوسف شاين فلقيت تليفون جالي أستاذ يوسف شاين عايزة أنا بالنسبة لي ما صدقتش يعني أوه طيب رحت وبالنسبة لي برضو مسألة. أنا ما صدقتش آه يعني افتكرتها الزهر الأول وبعدين رحت قعدت برا في في الصلاة وبعدين هو خرج من المكتب بتاعه بس اللي كده قال لي بقى انت معصر موحدين يقولوا عليه الممثل كويس وبتالي يا عم قال لي عم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا عم بتالي <تصفيق> عم ما تقولش كده بس أنا يعني ولا كويس ولا عاجة <تصفيق> فقال لي يا عم فانا كان عندي حبوب في وشي الحبوب في وشي دي عجبته قوي <تصفيق> هو عاوز الحبوب دي يعني فقال لي انت لك صحاب بيمثله وطلق اه لي صحاب قدك كده قال لي طيب هتهم لي المرة رحت أنا وعبد الله محمود واحمد سلامة لأستاذ يوسف شاهين فدنا سيناريو قال لنا اقروه السيناريو ده وشوفوا كل واحد فيكو هيلعب أني دور فأنا متعود على أن ألعب دور الولد الشقي فأنا قلت خلاص أنا هلعب دور الولد الشقي اللي هو اللي لعب له ساذ أحمد سلامة فروحنا قال لي ها أنت هتلعب دور إيه قلت له هلعب دور كذا فقال لي لأ أنا عايزك الدور يحي قلت له لأ دمعاق لا يعني او بدأتها بعام وبعدين. لا, معقدي. معقدي. لا المسألة بالنسبة لي ناس خلاص يعني ما فيش ما في ما في يعني. ده لا لا, لا. انت حمار. هو ده اسلوب. آه آه آه أنا اللي لك أنت تلعب وما من الأ. <تصفيق> <تصفيق> أنا, أنا اللي أنت تلعب إيه. بص أنت هتلعب شخصيتي. أنا مش قادر أساعدك فيها. أنت بقى بوص علىي كده ورأبني وشوف أنا بتصرف إزاي. أنا ما عرفش أقول لك أنا بتصرف إزاي. أنا نفسي ما عرفش ما أتصرف إزاي. <تصفيق> طيب. تلو أنا قال لي أنا مخرج قادر أساعدك في كل مشهد من المشاهد إلا مشهد واحد أنا مش عارف أساعدك فيه. هو ده اللي هيعرف الناس إنك بتعرف تمسك أو لأ. ده؟ قال لي مشهد حملت. فداني ثلاث صفحات فلوسكاب. وقال لي بقى باقي تحفظ الكلام ده وتجد صماعولي. قلت له طيب. المرحلة دي بتاعت الواحد إيه. يدور بقى على انه يدرس ان انا ارأبه ان انا ادرس الشخصية وبيتصرف ازاي وبتيت اعرف امتى بيتأتأ لان هو ما بيتأتأش على طول هو بيتأتأ في اوقات معينة لما محرج لما يبقى فاهم انك انت مش فاهمه فبيبتدي يدور على حاجة يفاهمها <تصفيق> لك ازاي كده يعني فبتيت ارأبه اروح كل يوم المكتب ابص عليه بيتصرف ازاي وبتيت اعمل عملية ميكس ما بين الشخصية اللي انا عايز ألعبها وال وشخصيته هو في نفس الوقت ابتدت ادرس بقى عمليه ايه مشهد هاملت ده ابتدت اروح اشوف افلام تتقرا القصه قيت كان مس محمد صبحي بيعمل مساحه هاملت فروحت اتفرجت عليها وروحت سمعت له الموضوع فليلى انا عايزه في دقيقه قلت له ايه بالثلاث صفحات في الوورد كيف هيتقري ازاي في دقيقه <تصفيق> قال لي ماليش دعوه تقعد قدام الساعة تقعد تقر كده لحد ما تجيبهم في دقيقه انا طبعا فهمت ليه بعد كده عشان خاطر هو مش عايزني نفكر في الكلام والتشكيل هو عايزني أفكر في الإحساس بس فحاولت لكن طبعا ما جدتش دي <تصفيق> ما لكن وصلت اللي هو كان عاوز آه طبعا طبعا مم. طبعا ومن مشاهد القوية جدا هو عملها حتى سبني براحتي هو حتى اكتشف موهبتي بعد سكندريلي يعني, <تصفيق> يعني هو نفسه قال لي أنا بتاعت اكتشف موهبتك على المافيولة فبعد اسكندريلي بقى سافرنا وروحنا ألمانيا والفيلم و... أخد جايزة الدب الفضي وأنا سقفوا لي فترة جمدة جدا و... آ... سبعة دقايق يعني تقريبا مم. اتحرقت وأنا صغير كده عندي 18 سنة و 19 سنة كان بالنسبة لي حاجة مهولة يعني عالميا آ... وكتبوا عني آ... كتابة خطيرة قوي وبتاع هنا بقى اللي إيه اللي ضربت في نفوخي يعني قلت بس أنا بقيت نجم حنزل أكسر الدنيا <تصفيق> ربنا عرباني 3 سنين ما حدش عبرني يا <تصفيق> بعد ما كنت بشتغل إزاعة وتلفزيون اتحسدت و... اصله ما حدش جه جنبي خالص حتى لو سألنا هنعرف ان كان في حد برضو وقتها عارف انه في احتقار مسبق استعدادا للفيلم اللي بيالي اسكندريه ليه وبالتالي برضو لن يستطيع احد اقتراب من هذا النجم العلامه الذي صنعوا هم عموما كانوا اه ب... يعني ساعتها كان ال... ده التفكير. ده التفكير يعني بس لما جاني بقى تعرض عليا سوق على بناتك كنت انا عملت مسرحيه علي ب مظهر وكان المنتج بتاعها الاستاذ صلاح يوسفي رحمة الله عليه الاستاذ صلاح يوسفي كان شريك الاستاذ فؤاد المهندس لما عملت المسرحيه معاه هو حبني قوي وبعدين لما جه سك على بياناتك رشحني للاستاذ فؤاد المهندس فلما جت لي سك على بياناتك بعد كده ابتديت اشتغل بقى ثاني يعني قال لك ادى ينزل مسرح مش مش محتكر يعني فابتديت اشتغل من ثاني سوس سوس انت فين ها برعب من عند ابوكي <تصفيق> ارمي الكليلة انا سوس انا بص انا بص انا بص انا, أنا, بص. لي انا بص ده وانا كل ما بص بخلقيتك تقولي انا بص انا بص حقطع رقابتك بس بس اعمل لي وكل شويه تصفر للبيت واتنطلها من الشباك واخره المتمة تسيب راجل قد جدك وجدها يلطشها منك طب انا دخل ايه يا عمس ما انتش عارف دخلك ايه لا. ما انتش عارف دخلك كيف اسه عم يا سوسو دي مش زملتك مش اختك ترضى النوختك يجوز يا راجل زي فتح الباب لا طبعا وانا مغفل طب يا, يا اخي يا اخي لما انت لما انت ما انتش مغفل ايه لما انت جدع ومش مغفل ايه تسكتها بايه ايه ما قطمتش رقبت حكسرها لك العسقوسة دي ما ربطاش ليه ما ربطاش حضرتك ليه ما ربطاش أنا ليه اي انا الله ابوها يا ابني انما الدور والباعة لك انت وما لصداقة ايه وهباب ايه وقد كل قرف في شكلكم لا ده انت اتطورت او يا اونك عايزك تدي سوسو كلمتين في العاب عايزك تنصح خد النصيحة مني يا اونك النصيحة امرأة ما بجيب نتيجة ابدا صرفي اشف في فالفيلها مس عليها أنك بتحب تانية تاني. طب أنا بحب وسوسو يا عمي. وبصراحة شديدة وحسن يعني خاصة عندما تجسد جزء حتى ولو بسيط ولكن من لتكسيد شخصية العالم يوسف شهين وفي باقي مراحل الفيلم. بيستكمل الفنان الكبير راح النور الشريف هل كان هناك ما بين يحيى الكبير وياحيى الصغير في تكسيد الشبه الأقرب والأكثر تشابها مع يوسف شهين أم لا؟ أنا بكمل الشخصية مش دي الأساس عندي أنا بالنسبة لي دي نفس الشخصية ودي تكملتها وبقيت في الحتة دي. لكن ما كانش فيه تنافسية اللي ممكن تبقي وقت نظرك فيها أنا مين اللي أدى الأقرب ليوسف شئين؟ هو اليسز نور تناول بشكل تقليدي أنا عم بشكل مختلف. يحيى يحيى إحنا مصر في حاجة حصلت في البيت. بيت هي يا أخي البلد حلا مش عليه له. مش مصري عايز نفتح نفوقه. الملك عايز يزحلق النحاس حاس وحط صدي. مين؟ يا رابي يد بتاع العدو والنحاس <تصفيق> يا ده انت مش معانا خالص اسمع احنا رايحين نروح مركز انجليزي في المكس انت معانا ولا علينا الله يخرب بيتك وهتخربوا بيتي قدم <تصفيق> <تصفيق> كبير تصور المجاح النميدي الحد هنا قول لي توماس وقول لي فرنت ويليام في الخلف ما يطلعوش الا الثاني طلع كنتوا في الهيصه احنا سببها والله جدعان وراسي يعني ديما طبعا اذا ضربت فتضرب اوع اوع <تصفيق> سيب له الصوت وشوف شغلها طبعا مغلوب ها ولا خدش واحد ان شاء الله الاستاذ محسن تلا سليم وراك ها بيرفكت يا استاذ شاب وسيم وواكد حمام ومتلمع الاخر وساب الناس مرميه في الشارع فلسا مروحش لغايه دلوقتي ها لهم على اخر ثانيه كده ما ماتنحقش بقى سين و اللي غبياهم اوعى اوعى تراث اوعى واحد يعرف يشتغل ولا قاعد يلعب زلت ايدي في وداع بونابرت رغم ان حضرتك كنت مشارك للاستاذ يوسف شاهين في كتابه السيناريو هكذا وصلت لهذه المرحلة في هذه الفتره الا انه كان الاقل ارتياحا وراحه نفسيه لحضرتك داخل كواليس الفيلم صحيح أنا طبعا أنا خارج معادي السنة من قسم أخرج ولما كنت بشتغل مع معادي يوسف سفشاين كان بيشوف أن أنا بشوف الحجم بتاع الكاميرا من غير ما محط عيني في الكاميرا يعني كنت أقول له هو الحجم كذا يقول لي كذا يعني فابتدى يعيش معايا شطارت يوسف الشاهين إنه ما بيعيش مع نفسه فقط هو بيقعد يعمل حوار مع الأجيال ويشوف هو ما بيفكر الزاي وإيل بتاع ووو يوصل فكره ويحاول يأخذ من فكرهم الحوار ده عمل وداعني بونابرت وبقى فيه مشاركة في السيناريو لكن أنا كدت نكتف كنت نكتف من حقتين إن أنا أولًا كان لغة لغة فرنسية الفرنسية وهو في نفس الوقت ابتدى لما يشوف موهبتي بتلا أعايز أمسل زيه فبتلا يكتفني يعني الأول كان سيدني حر يعني في سكندريه وحدة مصرية هو اللي بيتلقى مني لكن لما بتلا في عني وانا بارت يسيطر عليا في الأدب فمعذب فما بقيت بقيت مش حس نا مشانه ذا بالاستمتاع بالاستمتاع بقيت مكتف يعني زائد اللغة فأنا مشانه ف ابتدى يحصل تكتيفه يعني انا حسيت بتكتيفه ما كنتش انا مصر هتفضل مصر هتفضل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 وبعد كده جينا بقى في اليوم السادس أنا عايز العب أولاداتي وهو عايز أولاداتي إناوي يعني شخصيه إناوي في العمل وزمان فابتداني نحصل في كلاش, كلاش بقى ما بيننا ومن بعض يعني بيعيدني كتير عشان خطر اوصل للي هو عاوزه وانا عاوز اعمل الشكل بتاع مش عايزه يتكتفني زي ما قبل كده يعني كده يعني قلت له لا خلاص انا بقيت مخرج و هو <تصفيق> اصبر حبيت تفك الاحتكار بطريقتك يا <تصفيق> <تصفيق> استاذ فقلت له انا مبقاش في استمتاع زي ما الواحد يستمتع تاني يعني <تكلم> تقالي الممثل الوحيد الذي تمرض على هذا يعني التقييد الذي فرض من قبل المخرج العالمي هو مش تمرد هي لكن و... رفضت استكمال يعني عدم الاحساس بالاستمتاع انا ده, ده, ده حاجه دي حاجة بتاعتي انا مش بتاعته هو يعني اقصد انا اللي بشتغل وانا وانا طول عمري بحب اشتغل وانا مستمتع وبعدين انا عشان اتولدت في المهنة حر فبقيت صعب حد يكتفني هو ما تصورش إن أنا... ان انا ممكن مثلا ان انا اخذ موقف ووابعد وانا ما باخد يعني تركبت عموما لما اخد موقف ما برجعش فيه رغم ان هو كان دايما يبعت ان انا مستعد انا اعدي الفيلم من تاني لو انت, yeah. لو انت رجعت او بتاعاتنا كده وانا ما اخلص ما... ما... مستعد ودي مش قصوى على فكرة ده مانيت ان أنا... انا من نوع لما افتح افتح ولما افتح لا <تصفيق> <تصفيق> يعني ما فيش وسط ما فيش وسط ما من جنة اللي أنا ما حضرت بالزبط كده على فكرة ده مش مش سراع أو ليس سراع لكنها قراءة تحسب أيضا حضرت وأي وأي عمل أنا دخلت فيه كان فيه قراءة مش مام أنا ما بخش من شخصيات وبنخش من أدميين يعني مم. مش ده الخوف ولا بخاف من الكاميرا ولا بخاف من المايك ولا بتاع فيه ناس كتير بتخاف من المايك تشوف المايك تترعب أوه. تتهز وبتاع أنا بالعكس أنا بالنسبة لي المسائل دي جميلة خالص كان بالنسبة لي الميكروفون والكاميرا أنا كنت بلعب تعتقد أن اللعب تطور إلى حد اللعب مع الشياطين؟ <تصفيق> <تصفيق> شخصية عبد الباسط يعني الشاب المكافح طبعا مع فنان راحل عبد الله محمود وأيضا كان هناك معه كل فنان هي شمس تليم والجميرة هل فؤاد طبعا واحمد و... فؤاد. أنا السزارمة فؤاد الرحمة الله لي أنا شغلت معه فيلمين ولدها طبعا آه فيلمين برضه يعني أنا عملت فيه معه فيلم اسمه الحتية واجب أول بطولة للسزارمة زكي أعتقد أنه دور عبد الباسط كما ذكرنا في اللعب مع الشياطين كان دور مختلف لأنه كانت شخصية فيها تصاعد في الأداء أعتقد أنه الشاب الشائي والشاب المكافح وشاب الذي أدمن دون وعي وأدراك ثم أخذ قرار بالعدول عن هذا ورجوه لحياته مرة أخرى هذه التقلبات في الشخصية والتنوع اللي ظهر في هذه الشخصية يعني هو ما جعلني أتوقف عند هذا الدور في اللعب مع الشياطين والأستاذ أحمد فودة كان يعني كان طفل صغير يعني لذيذ خالص شخصية جبيلة جدا فكان دايما يقعد يتناقش معايا وعمل معايا صحوبية يعني, يعني كنا صحاب ورشحني في الشخصية لي وكان دايما بيبقى هو عارف إمكانياتي يعني هو إمكانياتي في احتياط إمكانيات واجب وبعدين شافني كنا في مهرجان موسكو وزي كنت بتعامل مع الناس فهو كان متابعني يعني فهو رشحني في الشخصية والحمد لله رب العالمين قدرت اعمل له اللي هو عايزه عبد الباسط عبد الباسط انت فندم انت انت قايل لي الذوق نعم معلش يا سته احنا جبناكوا الذوق ست انت قايل لي ألا. قد انا تيجي تعملي بالك عليا ايه حكايتك بالظبط لا بس عاوز أعلمك ازاي راجل محترم يكلم انيسه محترمه انا مش محترمه ارتحتي لا ما ارتحتش أنا ما قبلتش ان احب مش محترم روح ندور لك على محترم يا اختي امم تم دمم فتحي قال انك بريء من حكايه البنات يا فضحك ده انا مش بريء انت هتتندح ليه خلاص قفل قفلت بقى من باب مركبه العربيه وصرت مع قصبي معك حق بس انت السبب انت اللي رحت ضيعت التحويشه اللي قعدنا نحطها قرش على قرش عشان تلبسلي من البوتيكات وتعملي من المهندسين قلت خلاص حبيبي ضاع اني حبيبي كنت قبل ما تعمل ده كله قومي تخرجي معايا الفتيه كنت تساري معاه وتدوسي بالديل كنت اكلمك من يعني عينك وانا حاولت اخليك تغير تحس تفوق لنفسك ما همكش وانتي كمان ما تحاوليش جوا حاولي انت الغوي انحراف بقى يعني خلصت الكلام اني اللي غلطان قطط المطلوب ما فيش انا, أنا جايه اقول اني هدوس على قلبي ولا اني مع عشان واحد زيي واني اني هقدر اعوض في مترطوشي صحيح ان الفنان القدير والكبير, والكبير الاستاذ محسن محي الدين تخرج من معهد السينما قسم الاخراج الا أنه بدأ وتميز بفن التمثيل الذي بدا فيه بطلا كما استعرضنا في هذا المشوار الا أنه ايضا فاجأنا باخراجه وانتاجه عام بفيلم شباب على كف عفريت مع طبعا الفنانين الفنانة نسترين فنان محمد منير فنان عيدة رياض وأيضا الفنان الراحل عبدالله محمود رحمة الله, الله, الله, الله, الله, الله عليه رفيق العمر يعني كامل دور مختلف خالص في الفيلم بالتأكيد <تصفيق> يعني دور مختلف أعتقد أن حضرتك كنت بتختبره أو بتتحدى <تصفيق> لا لا لا لا لا <تصفيق> أنا أعرف <تصفيق> إمكانياته وهو ممثل رحمة الله عليه كان جميل يعني أعتقد أنك تقدم على إنتاج وإخراج وقصة وحوار وتتحمل كل هذه المسؤولية هو إيمان قوي بمدى الفكرة التي ستقدم وبهذا التحدي والظهور بهذه القوة لحضرتك يعني أخذتها على عتكك متى فكرت في هذه الخطوة بأنك سوف تقوم بالإنتاج وبالإخراج وبالقصة وأيضا بالتوزيع ومن ثم الحرب التي فتحت عليك فيما بعد ودفعت سمناه غاليا فيما بعد على العكس العكس انا انتظرت فيها جدا لا أنا عملت بعد أنا اليوم السادس انا ما عملتش انتاج على طول دايما انت تلاقيني في ممكن في اعمالي بدور على الاحساس الأسرة يعني او الاحساس بتاع زمان الواحد المفتقد, المفتقد يعني فكان فكرة شباب على كف عفريت ان في جيل جبان بقى جيل, بقى جيل ضايع ده فكرة الفيلم بتاع تشرب على كأس عفريت إنه ما لوش أساس دا علشان خطر الأمة العيش فما بقى لوش جذور وبقينا ثلاث طبقات والتلات طبقات موجودة في الأسرة الواحدة في تفاوت في تفاوت الاسر داخل الأسرة الواحدة وتبدأ كان في فترة الناس ب يعني مثلا إذا كان لك أخ ضابط وأخ تاني ميكانيكي عشان ضحى بنفسه مثلا عشان خاطر تاني استكمل دراسته استكمل دراسته فبتاقي التاني استعرم العرفة الإحساس ده فأنا عملته بشكل شباب على كف عفريت اللي هي الاسره الواحده الاولاد مرتبطين ببعضهم اطفال لكن انتزع منهم الترابط ده تحت تحت المعيشه او تحت الفقر يعني وابتدوا يزرعوا في ثلاث مستويات مختلفه سواء الاسره المثقفه المدعيه ثقافة ما بيبقاش في حوار فبيخلي في جين عنيف مم. وفي ناس التانية اللي هي الفكر الأمريكاني هو... يا دوب اللي هو الفلوس هي اللي بت... بتربي بتحكمه. والشخصية التالتة اللي هي شخصية الشاب العجوز اللي ما عندوش طموح وبيدور على ازاي على يلم المسئولية اللي عليه اللي يلم إخواته رغم انه كل ال... مش قادر يحب مش قادر يجي مش قادر يعمل حاجة تم آ... باله وفكره بالضبط كده هو ده اللي أنا كنت أقصد فيه الفيلم إن إحنا لازم رغم الصدع اللي موجود فينا ده لازم نتلم تاني يعني لازم نرجع تاني للأصل السلام عليكم عليكم السلام الله إيه اللي حصل في الدنيا؟ أول مرة تيجي البيت بنتي. ده حياكل معنا جميعاً مبانع لك فرحان فرحنا معاك الكابتل احمد اختارنا ان اقضر بطولة الجمهورية في الملاكمة شايف الأخبار اللي تكرح يا دكتور ودي حاجة تفرح يا حسين ما يفرحكوش ان انا هدخل بطولة الجمهورية في الملاكمة مروه سيجينا لوحدنا شويه لو سمحتي. حاضر حسين انسى موضوع الملاكمة ده والتفت للدروسك ايوه بس انا قررت وحكمل الاخرى قراري انا يلغي قرارك من يوم ما عندك وانت دايما بتلغيني <تصفيق> من يوم ما انا أنا قبل كده فوتها كتير. لكن ما دي مش ممكن حاسمح لك أنا أبوك وغضب عنك أبوك كمان أنا ما بنعيش إبوتك لي أنت طبعا أبويا بس من وجد نظرك تحبني وأنا نايم تحضنني وأنا نايم تبوسني برضو وأنا نايم أعمري بحس بك وأنا صاح بس يا يا صاحبي بس يا انت ابني وعمري ما هسيب كده ابدا لكن لكن يعني عمرنا ما حنتفق كل واحد فينا له وجه نظر في النجاح بلاش نتناقش علشان ما ضيعش وقتك وتحسسني بالذنب أعتقد أن عدم الاستقرار المتكرر للشاشة الفضية اللي حضرتك ذكرته ما كان وراء إعطاء الفرصة والانفراد للشاشة الصغيرة التي شهدت على عودة وظهور مرة أخرى الفنان القدير محسن محيدين وذلك من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية التي قدمت خلال السنوات الأخيرة ربما أذكر منها مسلسل المرفع مع الفنان القدير فاروق الفشاوي وفرق توقيت مع تامر حسني وايضا زواج بالاكراه زواج بالاكراه شخصيه نالت اعجاب الكثيرين بلا منازع وتركت بصمه كبيرة اعتقد أن الجيل الذي تربى حتى ولم يعاصر يعني الفتره الزمنيه اللي حضرتك عرضت فيها لهذا التاريخ السري والكبير السينمائي لكنه يعلم تماما من هو محسن وحي الدين ووقف تصفيقا لهذا الدور واستكمالا لسلسله اعجابه بهذا النجم الكبير. أشكرك. أحداث هذا المسلسل حول الأب الثري الذي لا هم له سوى أن يوفر كل رغبات ابنته التي أصبحت بين يوم وليلة مريضة دون حولا منها ولا قوة وهي الفنانه زينة وكان أيضا مع أحمد فهمي في أداء سلس وبسيط كان أقرب إلى الأداء الواقع والمنطقي أيضا لحاله هذا الأب هكذا. جسدت هذا الدور الفنان الكبير والقدير محسن الدين كيف قرأت وتحمست لهذا الدور ليعرض على الشاشة كمشوهد والله أنا كان أينها معروض عليا مسلسل تاني مع السيد يوسف شريف وكان متقدم لي النص ده طبعا أنا أحب السيد يوسف شريف مكتهد جدا ب... وعماله دائما وفي فكر لا, لا هو, عن... هو بيحاول جدد يعني بس كان الاتنين متقدمين في وقت واحد يعمل زواج بالإكره اللي مش حيطاعدت في رمضان والمسلسل بتاع رمضان في أغلب و الناس ممكن تفكر يعني رمضان أحسن له لكن أنا محبش بشخصية وخصوصا أنها بتخليني أعمل حاجة اللي أنا شايفة بمعنى ان دايما كل واحد بيحصل له فتنة أنه لما يبقى عنده مال بيتصور أنه ممكن يغير الأقدار وممكن يغير الواقع وممكن يبقى بسلطته وبقوته يقدر يعمل كل لكن بيحصل أنه بيكتشف نفسه إنه ولا حاجة يعني, يعني أنه ما بيقدرش يغير حاجة بالعكس بيبوز الأمور هو ما بيغيرش حاجة هو في امتحان يرضى بالأمر الواقع ويبتدي يتعامل بشكل إنساني أو إنه يسقط في الامتحان ويبتدي يتعامل بشكل وهو بيضحي بيداحب سعادة الآخرين عشان يسعد بنته وهو متصور إنه بيعمل حاجة كويسة ومتصور إنه هو بذكاء وبقوته بتاع بيسعدها بتاع لكن بينيل الدنيا خالص يعني آه فشخصية مركبة كده مش بس الشخصية مركبة هي فيها حتى كلنا احنا بنقع فيها إن احنا بنتصور إن احنا بنعمل الصح وإحنا في حقيقة الأمر بنبوس زي قل أهو نبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضلص عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية دي هي اللي كانت دخلين أعمل الشخصية دي يعني تدبرت في المعنى اللي هذه الدرجة بالضبط خنقت قوي بقى عايز روح البيت البيت وحشني وبعدين إيه جبس يعني ده اللي قعدني في المستشفى كل ده روحه دي إليه أهو الدكتور جي له بقى حاضر إيه دي يا دكتور سأل خير دكتور <تصفيق> من فضلك احنا بقى شهر هنا احنا مش فاهمين حاجه تحاليل ورا تحاليل ورا تحاليل البنت بقت كويسه ملوش لزوم اعاده هنا انا هروحها البيت اريح لها انا اسف جدا اننا عملنا نضرع لها بالدم يوم الحادثه عنده الهي <تصفيق> <فلسطلع. تصفيق> لحظتك معايا اسمعني اسمعني انا مش عارف اقول لكم ايه اللي حصل ده غريب جدا احنا عملنا كل التحاليل لعبد المنعم والاجسام المضادة للفيروس ما ظهرتش في جسمه لكن المرض ده بيبقى جديد ممكن بني ادم يقعد شهرين وثلاثه الفيروس في دمه بس في جسمه لسه ما اكتشفوهوش احنا عيدنا التحاليل اكتر من مرة وعبد المنعم دلوقتي حالته النفسيه صعبه جدا مرعوب انا عايز مصير بنتي يا دكتور ساعدني ارجوك يا دكتور ربنا عندنا اراد واللي حصل حصل المهم ان الفيروس في جسم ليلى كامل يعني هتعيش سنتين ثلاثة ما احنا لو خدنا احتياطاتنا والبيت اتحطت تحت الرعايه ممكن حياتها تكمل بشكل طبيعي وتعيش عشرين وتلاتين 30 سنه كمان والكلام اللي انا بقوله لكم ده اكيد خلاص انا هاخدها واسافر بيها بره هعالجها في اهم مستشفيات العالم قبل أن أطرف حضرتك ستريعاً اسمح لي أطمئن على مشروعات حضرتك الأخيرة الفنية وماذا تنتوي تقديمه خلال المرحلة القادمة؟ خاصة أن استنوات القليلة التي مضت شهدت حالة من التوهج والنشاط الفني انتابت الفنان محسن محيدين إن شاء الله أنا بحد فيلم اسمه لسه في أمل كتابتي وإخراجي إن شاء الله برضو يعني عشان الله. بس إيه الإخراج ما خدش مني يعني, يعني القدر الكافي القدر الكافي يعني مم. فان شاء الله بحضره وبحضر برضو مسلسل من إخراجي برضو إن شاء الله إن الله. شاء الله بإذن الله أرواح المنطلقة خفة الضل الدائمة أعتقد أن الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن محي الدين استطاع أن يجمع هذه السفات جميعا واستطاع أن يحصد كل هذا التاريخ الثري الذي حاولنا أن نسرد ولو بعضا منه خلال هذه الدقائق القليلة في هذه الصهرة الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن محيدين كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك وحقيقة شرفت بجلوسي أمامك واستعراض هذا التاريخ واسترجاعي مع حضرتك مرة أخرى وعلى تشريفك لي في هذه الشهرة الخاصة. أشكرك بس أنا عايز قال لي كأن ليسمى يعني مش <تصفيق> <تصفيق> أنا مش دعوة في التاريخ اللي فدى. <تصفيق> أعتقد <صغير> يعني <تصفيق> أعتقد أن روح المنطلقة أدى إن بتجعلنا جميع النشر وكأننا توقفنا بالفنان الكبير والقدير محسن موح الدين عند مرحلة عمرية واحدة لم تتحرك عاماً واحداً. اعتقد أن هذا هو سر النجاح الذي يحصد اليوم الروح بس لكن الفكر لا انت كده فضل من الله <تصفيق> <تصفيق> سبحانه وتعالى الواحد يحتفظ بنفسه يعني على مر الأيام والظروف والتطورات <تصفيق> اللي موجوده يفضل يعني يحاول على قدر المستطاع يستطيع يبقى سليم نفسيا كل والتقدير ودوم التوفيق دائماً أبداً الفنان الكبير والقدير الأستاذ محسن وحيدين شرفتني ونورتني وكل سنية وحضرتك بخير ده شرف ليا وأنت بالصحة السلامة الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروصة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل